يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا وسيدنا ومولانا ويا ات رغبتنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا لنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين